وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسْبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَانِ إِذَا وَالْفِتْيَةُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ اللَّدُنِ كَرْحَمَهُ اَتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا فَأَضْرَبْ لَنَا عَلَىٰ آثَارِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـٰئِكَ الْكَهْفِ يَأْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ يَأْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِن فقار.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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَقَ فَلَن تجد لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة, إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُلُوعَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ الَّذِينَ ظَمُّوا أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الضَّالِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ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 فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إلَّا أَيْهِ شَأْ أَلْلَهُ وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَالزَّادُ تِسْعَةَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبصربه وأسمع ما لهم من دونه من وَلَا ولا يشرك في حكمه أحد وَأَلْمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغدات والعشق يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعذ عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عندكنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَارُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهِلُ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّهُ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 ما هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجد أن خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 هو خير ثواب وخير عباد وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء كما مِنَ أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فأصبح هشيما.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 أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق آفوسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولن أدو شركاءي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم ورأى المجرمون النار فظنوا وَاقِعُهَا مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرخنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كثروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا دُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتِ أَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيِّ يَقْهُهُ وَفِي أَدَالِهِمْ وَقْرًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بِيْلِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءٌ فَلَمَّا جَأَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَغْدَى أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءٌ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 سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا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 أما السفينة فكانت لمساتين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا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 وكان تحته كنزهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغاء شدهما فأراد ربك أي بلغاء شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني آتُونِي عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 فَلْيَعْمَلْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا